اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن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 لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت